111. وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا 112. لنخرج به حبا ونباتا 113. وجنات ألفافا 114. إن يوم الفصل كان ميقاتا 115. يوم ينفخ في الصور 116. فتأتون 119. وفتحت السماء فكانت أبوابا 110. وسيرت الجبال فكانت سرابا 111. إن جهنم كانت مرصادا 112. للطاغين مآبا 113. لابثين فيها أحقابا 114. لا يذوقون فيها بردا 111. إلا حميما وغزاقا 112. جزاء وفاقا 113. كانوا لا يرجون حسابا 114. وكذبوا بآياتنا كذابا 115. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا لن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق 119. أعطاء حسابا 110. رب السماوات والأرض وما بينهما لَا 111. لا يملكون منه قطابا 112. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون 113. إلا من أذن له